وَالَّاتِي تَقَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِمُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 ان الله لا يظلم مِثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها و يؤتي من لدنه اجرا عظيماً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 وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعْظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان قل الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 تَيُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 صَعُوتِ فَقَاتِلُ الشيطان الشيطانِ إِنَّ كَيْدَ الشيطانِ كَانَ ضعيفاً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 إليه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوَّلِيَاءَ حَتْ يُهاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًا وَلَا نَصِيرًا.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 فَإِلَّا مِعَتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُو إلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا